وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُ فُقَرَاءٌ أَيُونِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فظله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاسبوهم إن علمتم تيهم خيرا وآتوهم اتكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تعصنا لتثور عرضا الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اقراحهم الرسول الرحيم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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فَيَظْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتِنَ أَزِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا سُمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ